بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة المعارج درسي أنه سورة المعارج بلوه إلى آخر كذا سورة المعارج وصورة تطباطنا ترتيبها قرآن كريم آياتها دون وعفر تني أفر وانا مكية سورة ده. سورة مكارب كمتائي بسم الله الرحمن الرحيم سأل وحوة سائل مد وحوة في عذاب عذاب ويديه واقع في عذاب كاسول الله الخافرين قال هذا ليس أمسك الله عذاب الدافع وحر جوكسدان من الله الله حقيسه من الله حقيقه الله ذل الله دل معارجي درجوك وصاحبك الله سمعي تران تروجنا الملائك تفولا ذل معارجي سفذي سنة والقردقة تعرجوا ويفول الملائكة والملائكة إيا والروح ملك جبريل إليه إلى الله في يوم ما لنا كان هذا بقدره قدر كيسو خمسين ألف سنة كل كن سنة كنتم كل كن سنة سأل سائل وحالة يدين الليلة حارث بن النعمان يا إسلام ما دقاته مركو النبي عليه الصلاة والسلام من كنتم مولاه علي مولاه أني يا علي ني إن كان أنصر أعيب أهي والألوهي والألوهي Yonikivänne vii goylimin. Oruhan no shetti, diin vuan kuadan näy. Saladi van avertu vuan kuadan näy. Sadaga bihiati vuan kuadan maholma. Madat nikin a a min adab kulliiba dhici doona yuu tigsanayo leeyahay adabti qolgalada ku dhici doona yuu leeyahay imada adab kaan markuu yimaado wax hordoogsan kara ma jiraan alladhiil maarij baa lagu sheegayo darajadiisa ya sidaa soo kala laakiin waxa uga dhawday dil maarij ciirancharooyinka ay malaa'iktu maraysay malaa'iktu markay ilayhi ilallah meesha Haggase uka Wa Ja konton kunnossa on, että lelee, että on, että on, että on, että on, että on, että on, että on, että on, että on, konton kun että on, että on, että on, että on, että ala bu waydi waaqi inda idona lil khaafiriil al wa sida hadiil lam nimadeeyd luudaya saala wuxuu weydiisaa ilu bi adab waaqi inda idayna lil khaafiriin joogsan alla ali شرن شرودك أصحابك أي <تصفيق> ملاك تشرن شرذك السميح تعرجوا يفول الملاكات ملاك يور ملك جبريل إلى الله ما شاء ملاك تقرب الله في يوم مال ما لين يوم كان سكان وهذه مدراره قد ألف سنة حال جو ذا كنتن كن أسر إن لها Fasbur sabir balli, rimurkan ja ura, għaradu għasedaasi. Fasbur iska sabir, sabir, ġemilin ja ura sabirka Sabir, kħed ġemilki ja ura ura. Inna dan edfegan, inna sida kruussa melto. Inna umma fugi, hajvella annana aagreed ciiseed oo kale muuliga baashan siin sinta markii la sheedo waxa gufarkay ka hada salaaci iyo xuq ka qabo wa taqulul jibalu buruhuna waxay noqon kal ciini suuf la qurdabixiyay laftay laga bixiyay wala yasalu waydiin maay hamiimun mid saahibhi ay ku iska sabar iska adkayso guusha adigaa ku dambaynay iyaga waxay la tahay cadaab ku الله fogaay ahana wuxuu u dhigiina inuu dhow yahay baan ugaa waa maalin ma maalintaasay maalinta ay samadu noqon kelmuhli muhli go waxa leeyda dadka ay adkayba arkay saliid la shido baasha sinsinta markaa shido gufarka soo hada burbur wax burburo waxay noqon suuf laftiisa laga balita iyada saaxiib saaxiib waydiina way rabelo bal iska warro xaaladda aduu waa sidee ruux dhacaya ma jiraa malita ruux dhii ma jiraa wayse arkay waxay u maleenayaan baa'idan inu fogaay we naree aanan waxaan ognahay mal يوم معلم بعداب كاس إيمان، تكونوا السماء والسماد أئن كل مهله أكيرة تزيد أكله سليله جوفر كيد أكله، وتكون الجبال بورهن أئن قل كل عهني الصوف لا قر ولا يسألوا ويدين ماي حميم مت صاحي به حميم صاحي بك ويدين ما يبصرونه ويسارك ياه ويسقاه رمانياه ورحالة ضاد بالكوار ينه حاجة وحكم ريا ما تعلم علمتها لكل مريين يوم يدشان يذقني. يود المجرم دم بيله حش على ما لنتها لو يفتدي هذا إس كجفر لها من مال عذاب يومئذ إذن ما عذاب كذا ببنيه عروتي سي يو ساحبة حاسكي سي يو أخيه ولالكي يو فسيلة عشيرة سي الله سي عشيرة توي سود وين سكون حن ولا يو منتط في الأرض أرض كثرة جميع عندما ثم ينجيه دبادن ومن أبطعا ما لنتها وهو يسي دون اللي شوأ بيله وما لترد بك تلا قف قد دم بيله يمر كل دبع تلا أركه وحوج على الله الروتي سدت كوكح على سايبدي سيعود النوايات ولكن عشيرة لا فيديا ما لنتها متشل يود المجرم لو يفتدى هذا إس لها من يومي عذاب يومي الدين ما لنتعذاب كذا إس كفر الله ببنيه عروتيسي يو ساحبة حاسكيسي يو أخيه ولالكي وفصيلة عشيريسي الله عشيريسيه دميسو كنحنا لا يو منضد في الأرض أرض كسرنا جميعا دمان ثم يجيه جي الدبادير نو نبتقاله كلا ماي أكيا إنها نار الله وتيقول ليسوي نزاعة ويسيب للشوا سر de kasiibii caduu wax ay u yeedman adbeer qofkii xaq ka dabeeciyay watawala kacceecay oo jamaa xoolo uruufaa u hifdiye oo bakhilnooday kasiib dalbada ya kaafir ilayya ya kaafri ilayya waydii oo kaalay oo kaafri ilay dadkeedii bay dooni markay kharaadiim gafuurta laa soo bixiso ayna jabaaruu aw dadkaygi dadkeedii bay dalbaysaa waxa kamida dadkay dalb oo inaad soo dalbaysoo ninka xaq oo filayow an waxba ka bixinayn ragay dalbaba ka mid tahay naar soo daga dalbaba ka mid ka alla baa ilqoy haduu isfuraan laha inaha tan illallah wa naarti ololaysi naza'atan ti sibi wayli shawa sir wajiga إلايا وجماعة أورورية حوله فوعاء حفديه أو أحبس هذا كبحن على أورورية إلايا إلايا يا كافر إلايا منافق مايدك إن الإنسان ضد كسيد سب خلقة وحلقه أبوري هلوعا دق دق يرجع إن الإنسان ضد كخلقة والله أبوري هلوعا يسوق دق دق أو حسن إذا مسوا الشر الشر مركو تابت الجذوع عن كي أرجع حوي وإذا مسوا الخير الخير مركو تابتنا منوع عن كيد دويه هدي له مال سياح بكا بعينه إلا المصلين هوي مصلين تيجوا يكد وينه بركة استثلاه سوء إسلام مخدعة إلا لكن المصلين هوي مصلين تيجوا استدامة هيه سفدة وات بركة أولياء السفدة ده هدا ديوني سوريه عليه صورة المؤمنين أول كذا iyame suradan akhri awliya dadon waawliya dad iyo waxaan leen soo hordhigaya inaan wax ku suufowna la taban inal isar adka khulqawalla boor haadweecan isagu argagaxsan argagaxba lagu abuuray idaama saw xarro marku taabta janjuca ki argagax weyn oo walbahare oo meel la qaban waaya wiidaama marku taabtana oo xooli iyo naxmiyo barwaaqo helana manuucanki mancin badan wayan waxba ka bixinayeen إلا لكن المصلين مصلين تموياني، الذين مصلينه هم يقو على صلاتهم صلات داءيمون أشوك أو توكذا أو وقتنا كباقين، والذين كوا في أموالهم خالوها حق الحقوق زم علوم اللي يقانه حق اللي يقانه أمر واجب أمر صناعة ليسا إلى قفك قانتها هوس لجانية بريضون كيوم والمحروم كالهوجية أو حبة برينة دتكوا أين فاهمين، والذين كوا تموياني يصدقون في ما بيوم الدين بالانتقيام والذين كوا يهم يوم من عذاب ربهم رب قل عذاب كيس مشفق إن عذاب ربك الرب جع عذاب غير مؤمن كل جآمي غير كوا واقين دعه والذين كوا يهم يوم لفروجهم فرجيالكوا ضحافذون إلاليه الله سبحانه وتعالى أوليادي اللوات دت كان النار تجليه كوا خاله أوروري وبخيلنا oo aragay ximarkay dibaata taabato marka kalena aan waxba bixinaynin musallinta ka dagan kun salaaddu kado kuwa salaaddu kado qofka salaaddu kado waa qof qalbi jilicsan oo haqa ku socdo way marbaadu salaaddu kado haduu salaad ka tago waxa weeyo badal badan buu ku dhixsi raad haduu gabi ahaan ka tagana qadru salaadku waa ka gabi ahaan ka tagaa hawataadi ku salaay adambigaale deen waxa la sheegay culimadu sheegeen masajidada arooti ina lagu tukanib culimadu sheegeen oo marka kuwaa tukada mooyaan waa kuway na ta wa ku salaadba ila tiru wanaaci we kan wa ku salaad daaimun wa xina katagin ku xoolahooda xaq macluuma oo masaaqintu leedahay ka go'an had iyo jeer isku xukuma inu wax bixiyo qofka saalko gacanta hoos dhiganiyo qofka maxruumko iska aamusan oo cid u garaneyn oo baahan wa kuumil qiyaamaha rumayee wa kuwa cadaabka rabbigood ka baqaya wa عذابك الله سيدي لو غنbad gala in ay adag tahay waa kuwa farjugeed ilaali wak qofka insaanka haluuc baa lagu abuuray naartuna ku waasay dab soo noo shaadin ila al musallin kuwa ka damo في أموالهم حولها وكل له كله حقه حق معلوم له اللي يقال له لسائل القفقة كا بريضون كيهم والمحروم ك كعبريضون كاهين لحرماني ونسو حب بريين والذين ك يصدقون فرما يوم الدين بالانتقيان والذين ك هو يهم يجوا من عذاب ربهم رب قد عذاب كيس مشفقون كعسنيه إن عذاب ربهم رب قد عذاب كيسه غير مأموم كل جاميع غير كوي ليش كوما الله ينكره وين الدكتوراته Janisana ja minä sanomme, että he eivät ole niin. He eivät ole niin, että he eivät ole niin, että he eivät ole niin, قف قد ضلبه وراء ذلك وح وح قد نبين فولاي كوا سهم العادونة كوا ما هي نه وحوي وقف حد قد بيود حد كاب حوي حدنا بيقول يدي نبي وح قوي حليلة تجاره درس كيس جبردي سكيس كسينس أبو بن مسعود ويديه حليلة تجاره كسينس ساق ودرن بركوا wax wax yaacni ku deeqo ragow banaantahay gabdhuna afarta gabdhood baa ka qayb galiyo hadaan raga afar loo banayn gabdaba badan ba guur way laha gabdaba marka ninku markoo afar iyo saddex iyo guursanay waay ku filan yahay oo ugu filan yahay meel uu ku filayn una ku filayn ma fiicna ta'ala iyagu إلا على زوجهم حاسس كودم أو ما شيء ملكه ذي ملك ذي إمانه أو فإنهم يوجه هذى حاسس كود استعمالا خير ملومينك والله الله دجالم يقيكود ويه وأيضا ما فما يبتغى قف كيدل بوراء ذلك وح وح آنهاين فولاكوا ثم أهل الجنة هم يقول لأماناتهم أماناتي يعديم بلنتها شاعون إلالية والذين كويهم يجوا بشهاداتهم مرخاتعون قائمون أقوموا الشتاء الزيادين نقصا منهن والذين كوي على صلاتهم صلاة دورة يحافظون إلى عليها دائمون دوائن الصلاة دا وقت جادون الدين يحافظون الصلاة الأحد هذا شروط هذه أركان هذه صلاة قرح بدوائن قواسي في جنات جنون بيكسجيهين مكرمون ولا كرامي وأخبار بعد أخبار ممن ira jana an dadka xun xunka kamidahay waa kuwaa kamidowaa kayn oo aawliyo soo maray waxa kamida kuwa amaanada iyo balanta ilaaliya wixii amaanahi loogu wa wa waxa kala weeyay kuwa shahaadadooda u quma waxii marxaatay ee laga rabo ilaaliyo oo aan waxna ku darin waxna ka noqsaaminin waxna ka sii yadinin wa ku salaadooda xifdiyo salaad qurux في tu kala kuwa saxay ku dambaynayaan jannada fiican bay galayaan walidiin ku wayhuma yagula amaanatiin amaanada والذين diibti wadaadin balantooda raacuna ilaaliya u والذين كوا يهم على صلاتهم صلاته ويحافظون إلاليه وشروط هذه أركان هذه إلاليه ولايكوا في جنات جنون بيكون شجيهين مكرمون ولا كرامين هذا جناتها مكرمها الجنة وصحوين فما للذين كوا محاوسون هذه كفروا قالوا بي مودعين حاله يودك دجا ينقبلك الجهاد هذا الذين متفرق أيهين عن اليمين ميكثروا وعن الشمال بيدها ayad مَوْحُودَ mawxuud damcu kullu mari qof walba minum إِنَّ ay u dakhaleen lagaliyo jannata na'im kalla ma yuu nabiga ay ku soo ururayaan markuu quraanka aqreeyay inta xagii soo dagdan bidixdiisa iyo أو مجنّة ضمّع يسّامب قبل قيّنوا بقى مجنّة ضمّع يسّامب قال قيّن فما للذين كوي محاوسون الذي كفروا قالوا مي مهطيعين حاله يودك دقيقة لا ك Jihad هذا يسوي دق دق ويكوّوا صيّاع ويكوّوا أوروري يقو خلايا بان عزّين يقو متفرقه كل أمر إن قفك الصومين وياك مدين أن يدخل إن هذا الكاشوف في جوابي هني haday ku wasey jannat galan annu wagalay kallaba ma galeesan inaanu khalqna humu ka aburay mimma ya'lamuna wax ay ogiimanu ka aburay wax ay ogiiman ka aburay maxalaga kibir heerka taagan yahay iyo waxa laga aburay allah qofka waxa la yidhuu ugu kibir male إن anagu khalqnahum wa kaabu ramma ma ya'lamuna wa hay ughihin allahu udu fala usmu waxaan ku dhaaran bi rabil mashariqi bari gharbi gees iyo al maqaribi magharibke inna anagu la qadiduna waxaan karabo alla yidi ala anu badeli inan badelako khayran wa khayr مغرب كن مغرب الشمس ثيلالك يا حجاج اساسه لوجب المشارق الاولى الله وحده و حن اودو ليهاي كو وننطان بابي كو كا خير بادينان كان انطان كو ليه الله و تعالى فلا اقسم وحن كدارن برب المشارق ديل عبري ربغي سميي و المقاريب حن قلبت ان انقو لقاددون خيرا قوة كو خير بدن منه خير بدن بدن ما نحن منه بمسموكينة قوة الله بدنكارن منه لا لا بدنكارن الله بدن بدن بدن بدن فعلك مركو شئكيو سيدا جمعوه سكه الله إبادة مركو شئكيو كالغيبو سكه الله فدرهم اسككتك يا لغير النبي عليه السلام اسككتك فرحكا قاد يخوضو هادل مبادان ويلعبو الدنيا دهكو عياران حتى يلاقو إلى الله لكل مياه يومهم يوم كودي الذي يومك يعدون لو بلن فراهق قد بله بعد القضاء يأذية لهم كل عشرين إن حاله الصد أن تجهم عداني ألو فراهق قد وأنت الجهات كالأجدينين ذي الجهات كمركز أحد روح صد دوني يلي كلام ترين فدارهم إسكده يخذو هادم بدان في الدنيا كل عيارة حتى يلاقو إلى الله لك في المية يومهم يوم الذي يوم كي يعدون الله يوم يوما مالي ويخرجون أيك صبح من الأجداث قبورها سراعا يجد دق كانهم صد إلى النصوب من البرتلماميدا يوفدون قدك دقي. نصب كوه علي إلى واحد, هل وا واحد تميل وا إلى قطمير. هالك هالجوس واقع اللي ين. وواحد تميل إلى قطمير اللي توجد الصهل كهالتي نصب هذا نص. واسيدا اللي تبع البرتلماميد. يوما ما لوي يوم كاسي يخرجون أيكسو بحير من الأجداس القبورا سراعا يجو قدك دقي. كأنهم سيد يجوا إلى النصوب من البرتلماميد Hasha Atan Halay do in the Hor. Terrakuhada Wasai, Zilla Tunzuliba de Bolivu, Nduh Du Lessing Halolay, Kovmer Anmadauri in the dule. Hasa atan halay for Sorosantay Absarum in إلا يومكي كانوا أهي يعدونك والله يباهم ما لن تأييضا إلا وحوالي بفره وضاك بحين إلا وحوالي شدان وما لن تابع لي ولا سهالة